ص ل ا ة والسلام اذا ب ك الله أكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ر ب ك ع ب د ه ز ك ر ي ا إذ ن ا د ى ر ب ه ن د ا ء خ ف ي ه غير ربحيه و ذات مضمون إ ا ئ ي و ك ا ن ت ا م ر أ ع ا ق ر ا ف ه ب ن ي من لدنك وليا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 يا يحيى خذ الكتاب خذ ب ق و س و ت ي ن ا ه ا ل ح ح ك م صبيا و ن ا ن ا من ل د ن وكان ا وزكاة ت ق ي ا وبرا ا و ب ل د ي ه و ل م يكن ج ب ا ر ا عصيا و س ل ا م ع ل ي ه ي و م ولد ويوم يموت ويوم يبعث ح ي الله ا الحسنى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 فكلي واشربي وقري عينا فاما إ ترين من البشر احدا فقولي إ اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا الله, الله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 الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ف خ ل ف من بعدهم خ للعلوم ف أ ا ص ل ا ة ا ت ب ا ل ش ه و ا ت ف س و ف ي ل ق و ن غ ي ا إلا م ن ت ا ب و س م ن وعمل ص ا ل ح ا ف أ و ل ئ ك ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة ولا ل ي ظ م و ن شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إ ل ا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا الله, الله أكبر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 ويقول ا ل إ ن س ا ن اذا ما مت لسوف أ خ ر ج حيا أ و ل ا ي ذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن ا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ج ت ي ا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 خير م ق ا م و أ ح س ن نبيا و ك م أ ه النابلسي ق ه هم م من قرن أ ح ن أثاثا و ر ا للعلوم من كان في الاسلاميه حتى اسماء ا ل ع ذ الحسنى فسيعلمون من هو شر مكانا و أ ض ع ف جندا ويزيد, ويزيد الله الذين اهتدوا ه د ا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أ ف ر أ ي ت الذي كفر باياتنا وقال له ت ي ن مالا وولدا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 وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا الله, الله اكبر السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله س ا م ع ل م و خ ل ع ن ا ل ي ك إ ن ا ب ل ا س ا للعلوم ا ف ا س ت م ع ل م ا يوحى فلا يصد أنك ع ن ه ا من ل ا ي ؤ م ن ب ه ا و ا ت ب ع هواه فترزى ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل و م الاسلاميه ل ه أكبر ل ن ا ل ر ح م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 شركه الهدى شركه دعويه أشتد غير أ ربحيه ر و ذات مضمون ا ج ت م ا ن ي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 ف ل ق ر ف ي ه في ا ل ت ا م و ت ف ا ق ر ف ي ه في اليم فليلقه اليم بالساحل ف ل ياخذه ل ق ه ل بالساحل ي ي م أ عدو لي وعدو له و أ ل ق ي ت عليك م ح ب ة مني ولتصنع على عيني إ ذ تمشي أ خ ت ك فتقول هل أ د ل ك م على من يكفله فرجعناك إلى أ م ك كي تقر ع ي ن ه ا و ل ا ت ح ز ن وقتلت ن ف س ا فنجيناك وفتناك فتونا ف من الغم ل ب ث ت س ن ي ن في أ ه ل مدينة ثم جئت ع ل ى قدري و م الاسلاميه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 موسوعه ا ل ن ا ر ل س و للعلوم ا ر ا س ل ع ا م ي ه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 الأرض م و س ل لكم ك و ي ه النابلسي س ه ا و أ للعلوم الاسلاميه أ ن ا اسماء الله ا ل ح س ن خلقنا ولقد موسوعه النابلسي ق ا أجئتنا أرضنا لتخرجنا من ح ر ك ا موسى ف للعلوم ن ن أ ت ي ك بسحر ه ف ج بيننا ب ي ن ك و ع د الاسلاميه ن اسماء أ ن الله الحسنى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 ف أ ج م ع و ا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلاء الله أ ك ب الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ m o v i n g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 قال امنتم له قبل أ ن آ م ن ا لكم إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر ف ل أ ق ط ع ن ايديكم و أ ر ج ل ك م من خلاف و ل أ ص ل ب ن ك م في جذوع النخل ولتعلمن أ ي ن ا اشد عذابا ولتعلمن أ ي ن ا أ ش د عذابا و أ ب ق ى قالوا لن ن ؤ ذ ر ك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فخض ما أ ن ت ق ا ه إ ن م ا تقضي هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س و ا ل ل ه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 أ ن ج ك موسوعه من ع د ك و د ا ك م ج ا ن ا ب ل س ي م ن ن و ز ل ن ا ع ل ي و م الاسلاميه م ن و ل ما ولا, ولا ي وعليه غضبي فقد ه و س و ع ه ا ل ن ا ب وآمن و م ع ل ص ا للعلوم ح ا ثم ا أ ع ج ل ك عن قومك ي ا م و س ى فإنا قال د ف ت ن م ا س ر ي فرجع موسى إلى قومه غضبان قال يا قوم ه غ ض ب الم أجفا يا ق و ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم أ ن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم الموعد قالوا ما أ خ ل ف ن ا موعدك بملكنا ولكنا ن ح م ل ن ا اوزارا من ز ي ن ة القوم فقذفناها فكذلك أ ل ق ى السامرين وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلف وانظر إ ل ى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه م و ا و ل ه النابلسي ه هو إلا و ع كل ش ء ع ل م ا ك ذ ل ك نقص ع ل ي ك م ن أ ب ا م ا قد س ب ق وقد آسيناك ل ا م ن ي ه فإنما ي و م القيامة و ز ر ا خ ا ل د ي ن فيه و س ا ء ل ه م ي و م ا ل ق ي ا م ة س ل ا ا ل ل ه ا لفضيله الدكتور محمد راتب ا ض ن ا ب ل س ي موسوعه النابلسي ا للعلوم ا فيها الاسلاميه و ي و ت ب ع و و خ ش ع ت ا ل أ ص و ا ب ل ر ح م ن ف ل ا ت س م ع إ ل ا همسا ي و م ئ ذ ل ا تنفع ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا م ن أذن ل ه وعنت الوجوه و ا للحي ل ي ق م و ع ن ت ا ل و ج و ه للحي ا ل ق وقد ي و م خ ا ب من م ح ل ظلما م و س ي ع م ل من ا ل ص ا ل ح ا ت و ه و م ن ف ل ا يخاف ظ ل م ا ف ل ا يخاف ظ ل م ا ولا ه م ا وكذلك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 ربه موسوعه ل ي و ه ذ النابلسي ق ا اهدطا م ه جميعا للعلوم ض ع ف إ ا يأتينكم فمن ل ا س ل و ل ا يشقى و م ن أ ع ر ض ه ونحشره يوم ا ل قال ي م أعمى ة ق ا رب حشرتني لم أعمى وقد كذلك ن ت بصيرا قال ك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا ف ن س ي ت ه ا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أ ش ر ف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ن ا م و ل و ع ذ ا ب ن ا ل آ خ ر ة أشد و أ ب ق ى ا ل ل ه موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه م و س ك ل ك ا ن ل ن ا و أ ج ل م س م ما ى على فاصفر ي ق و ل و ن فسبح بحمد ربك ب ق ل ط ل و ع ا ل ش م س و ق ب ل غ ر و ب ه ا و م ن آناء ا ل ل ي ل ل فسبح وأطراف ا ن ه ا ر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 لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك, اياتك من قبل أ ن نذل ونخزى قل كلهم تربصوا فتربصوا ا ف س ا تعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله اكبر سمع إبراهيم وموسى الله أكبر الله, أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا Oh.、Um.